بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للربي العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فنشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في نهاية كتابي تحفه الطالب والجليس في كشف شبه داوود ابن جرجس هذا العنوان هو هو المشهور سميه وفي طابعه القديمه باسمي دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ <تصفيق> وسواء كان هذا او ذاك المقصود هو مصدق الكتاب يعني سئنا العبره بما في الكتاب لا باسمي ما دام انه للمصنف ذاته فلا يضر وصاحب الكتاب هو علامه الشيخ بلطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الامام محمد الوهاب رحمه الله تعالى وهذا الكتاب يعد من او يصنف في ضمنه كتاب الردود كتاب الردود لذلك هو داخل تحت السلسله التي شرعنا فيها وبها شبهات وردود ليس خاصا بمسائل نظريه تطرح انما كذلك يقرا كتاب في ذلك وكنت قد وعدت السابق ان اقرا كتابا لمعاصر ورايت ان قراءه في كتب المعاصرين قد تخرج عن عن المقصود وكل ما يحتج به معاصر في هذا الزمان من المسائل المتعلقه باثبات الاعذار في الشرك الاكبر فهو ماخذ عمن سبق وستراه بعينك السيمه في كثره قراءه كتب الردود ان جميع الشبه هي بعينه هي هي فما املاه الشيطان على عراقي هو بعينه اخذه المعاصرون وان اذا اما انه اعادوا الصيغه او زادوا شيئا مما استنبطوه وان الا اثر الشبه هي الاخذه العامه عما عم سبق وكثير ممن ذكره وكذلك النسيم فيما يتعلق بالاعذار في اصل الدين هو ماخذهم عن الجاحظ ولذلك ما أكثر ما يستدل من يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسنا لا وسعى هكذا وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانه هذا قد اجتهده عن إذن أداه اجتهاده إلى أن يتنصر عن إذن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانه فقد أخطى هكذا عند الجاحث ولذلك كفره ورد عليه كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى إذن هذا الكتاب اعتبر من كتب الردود على أهل الباطل لأن الرد قد يكون في مسائل قابل ال اخذ والعطاء بمعنى ان الخلاف فيها سائغ وقد يحصل رد من بعض اهل العلم على على بعضا ساكنت مسائل عقديه يسوغ فيها الخناق واعني بها المسائل الفرعيه مسائل الفرعيه وكذلك المسائل الفقهيه يرد بعضهم على على بعضه وله مسلكه وله ادبه المعروف عند اهل العلم لكن المراد هنا ماذا الرد على الكفرات أو شيئ تعبر بمعنى أعم وللرد على على اهل البدع على اهل البدع ومصطلح اهل البدع عام من المشركين ومن دونهم بمعنى انه يدخل فيه من ماذا يدخل فيه المشرك الذي بدعته بدعه مكثره ومن دونه الذي بدعته لا تصل به الى حد الكفر بدع المفسقه والبدع المكفره فاذا قيل الرد على اهل البدع فهنا يدن يشمل النوعين يشمل النوعين ولا شك أن هذا الذي هو الرد على أهل البدع أحد نوعين جهاد في سبيل الله أن الجهاد قد يكون بسنان وقد يكون بالحجة والبيان فإذا رد على أهل البدع حين يذن يكون نوعا من أنواع الجهاد وهو من أجل قربات إلى الله تعالى هذا إذا كان في أهل البدع على جهة العموم فكيف إذا كان من غلات المشركين والطواغيات من باب أولى وأحرى لأن الذي يدعو إلى الشرك ويسوغ الشرك ويجوز الشرك هو طغوت بل من أكابل الطواغيت وعن ذلك الرد عليه يعتبر ماذا يعتبر من أجل القربات لسيما إذا كان صاحب صبغة دينية وينتمي إلى أهل العلم وعن ذلك يتكي على ماذا يتكي على دليل ولا يميز هذا عن ذاك في وجهه الاسدلال إلا أهل العلم وعن ذلك لا يميز الا اهل العلم ولذلك ضبط مسائل التوحيد على نوعين ضبط من اجل ان تعتقد وضبط من اجل ان ترد ولذلك قواعد الاسماء والصفات عند اهل السنه على مرتبتين قواعد للاثبات قواعد للنقد للرد فمن يريد يتعلم الطالب رسيم طلاب العلم يجب عليه من يتعلم القواعد التي تثبت بها العقائد وجل السدلال المصادر إلى خيره والنظر في كل فرض فرض وكل أصل أصل وثانيا الشبه التي يريدها أهل البدع لأن كل مقام من مقام التوحيد بأنواع الثلاث لابد من ماذا؟ لابد من بدع سواء كانت هذه البدع كفريات أو لا إذن إذا لم يتصدى طلبة العلم للتعلم كيف يرد على هؤلاء من الذي يرد عليهم؟ هل يرد عليه من الجهلاء والصفهاء واذا لم يتمكن الناس من ان يجدوا من يرد على اهل الباطن حين ينسى ينتشر الباطن كيف تنتشر البدع اذا سكت اهل السنه اذا لم يتكلموا ولم يبينوا ولم يؤصلوا المسائل على وجهها الشرعي حينئذ يتمكن اهل البدع متى يكون لاهل البدع صوله وجوله قد يكون بالسلطان وقد لا يكون قد وجد في ازمنه ان سلطانكم الاشعريه فيمكن الاشاعر من من الدروس من المساجد الاخير لذلك يفتخر ابن السبكي على ان الحرمين لمده 6 قرون لم يعلو مسجد المنبر الحرمين الا اشعري هكذا يفتخر مده 600 سنه لم يعلو منبر الحرمين الا ماذا الا اشعري الا شعري هذه يدل على ماذا على ان التمكن حصل بالسلطان يعني الدوله اذا كانت اشعرييه حينئذ سيكون ماذا الذي يدرس ويدرس لا يكون الا منتمي له هذه فئه واذا لم يكن كذلك حينئذ جاء ماذا جاء ما يتعلق ب اثبات كل واحد من الطائفتين اهل السنه والجماعه والمخالف لما مكنه الله تعالى منه يعني كل بي ما اعتقد من وجوبه بتعين عليه اذا لم يكن ثم سلطان هل اذن صار ليس ثم حجه لترك في النظر في بدع اهل البدع والرد عليها لسيمه في في هذا الزمان الذي كان فيه من وسائل البث للحق كثيره جدا صحيح او لا هن اذن يتعين على الناظر وعلى طالب العلم ان يتعلم كيف يفهم بدع القوم بعد ان يتأصل اولا وثانيا يتعين عليه نشر هذا الحق على كل هذا كتاب يعتبر من كتبي الرد على اهل البدع لاسيما فيما اذا كان المبتدع ضالا قد بلغ الغايه فيه في التاليف والتصنيف في الذب عن الشرك والمشركين ولا شك ان المصنف هنا الذي هو ابن الجرجس قد بلغ غايه في ما بلغه وقوله على الله تعالى بلا علم هو غاية كل مهتدع وكل, وكل ضال لأن كل من جاء ببدعة لابد أن يستدل عليها بماذا بدليل بأي نوع من وجوه الاستدلال كل بدعة حتى كما سيأتي معك هنا حتى المسائل المتعلقة بالشرك إثبات الشرك والتوسل والتعلق بالمقبورين والأموات والغائبين ستجد أنه يأتي بماذا بدليل وتعجب حينئذين تعجب أنه قد جعل الله عز وجل لهؤلاء فتنة ولذلك جعل القرآن ماذا على قسمين محكم ومتشابه الذي في قلبه زيغ ماذا يفعل يأتي ليلة متشابه يأتي بآية يأتي بحديث يأتي بكلامها العلم وكثيرا ما سيجده لكن هل هو موافق للحق هنا محل السؤال هنا محل السؤال والبحث يكون معه في مثل هذه النواحي هل هذا دليل أم لا ولذلك قدمنا فيه سلسلة شبهات وردود المعرفة حقيقه الشبهه واهم ما يكون هو الفرق بين الدليل والشبحه ومتى يكون الدليل دليلا قلنا القاعده هنا اذا كان الدليل محتملا سقط لا لا يعتبر دليلا متى يعتبر دليلا اذا سلم من الاحتمال سلم من من الاحتمال حينئذ ادلتهم كلها دون استثناء كل من ياتي باثبات الشركيات او بدع انما ادلتهم بالمحتملات بالمتشابه ولا ياتي بما ذهب النصوص ويتجاهل النصوص اصلا يتجاهل النصوص كانه لم يرد عليه ولذلك رد عليه وبين له ومع ذلك استمر على على ما هو عليه لماذا لان المساله ليست متعلقه بطلب حقه طالب الحق يتميز عن غيره بماذا بانه اراد قد يخطئ وقد يصيب واذا بين له ماذا انه لم يصب رجع طالب الحق يرجع اذا بين له رجع لكن الذي في قلبه زيغ الذي ينتمي الى جهات معينه حزبنا ونحو ذلك لو بين له لا يرجح ولن يرجح لماذا لانه صاحب هوا ولذلك قال اهل السنه والجماعه ان توبه المبتدع عزيزه بل بعضهم جزم انها لن تقع لماذا لانه يعتقد انه على على حقه والذي يعتقد على حقه هذا يتوب لن يتوب اذا هو يعتقد على قرب انه على قرب وعلى دين فاذا كان كذلك حينئذ لا يتصور في مبتدع انه يتوب من بدعته الا اذا اعتقد انه على باطل واذا لم يعتقد انه على باطل حينئذ هياته هياته ان ان يتوب فيبقى على على ما هو عليه وهذا يدل على ماذا على ان جميع المبتدعه حتى بعضه العلمي الذين وقعوا في بدع وضلالات وانتسبوا الى الى فرق كلاشعريه والمعتزله ونحو ذلك هو لا يعلم انه على ماذا على بدعه قطعا هذا لا يعلم هو جاهل او لا جاهل ومع ذلك انه نسميه مبتدعا وقالوا السنه والجماعه قاطبه قالوا مبتدع وبدع وظللوا منذ الزمن الاول ومع ذلك هم على جهل ولا يعتقدون انهم على باطل بل يعتقدون انهم على حق ولذلك يقول نحن اهل السنه والجماعه والذين يثبتون الصفات مجسم هل يكفرون او لا يكفرون هكذا يبحثون بحثون فينا نحن هل نكفر او لا نكفر هكذا عند الاشاعره لماذا لانه يعتقد انه على حق ويعتقد اننا على باطل ونحن بالعكس نعتقد اننا على حق وهو على على باطل والذي يميز هذا عن ذاك ماذا اصابه الدليل صابت ايت بما عندك من دليل تعرف عني ماذا هل انت على حق ام على باطل هل انت موافق لي للسلف الصحابه رضي الله تعالى عنهم ام لا عنيد نقول كل مبتدع لابد ان يتكئ على على دليل من كتاب الله او سنه ولا يعتقد انه على باطل لو اعتقد انه على باطل لما بقي علم اهو على, على هذه قاعده يجب ان تعرفها في كل مبتدئ لانك تعجب احيانا فيما ياتي به من ادله ويفهمها بي بفهمه الذي اراد هو ان يفهم به ماذا الادله فالقول على الله تعالى بلا علم هذا قاسم مشترك بين بين اهل البدع وذكرنا في المقدمه من كلام نقيم رحمه الله تعالى في نظر اهل السنه والجماعه لاهل البدع كيف يتعاملون مع المبتدعه وكيف ينظرون اصلا ما عقيدتك فيه في المبتدع بعض الناس لا يظن الا ماذا كافر ومؤمن لا شك في وجود هذه القسمه لكن ثم من ينتسب الى الاسلام ويحتاج الى ماذا يحتاج الى حكم خاص كما تقول فاسق له حكم خاص اسم شرعي فاسق هذا اسم شرعي ك كافر كمشرك هذه من الاسماء الشرعيه كذلك مبتدع هذه من الاسماء الشرعيه اذا له وصف خاص او لا له وصف خاص كما انه اذا وجد الشرك اشتق له وصف منه لانه تلبس به بالشرك كذلك اذا وجد ماذا ها وجد مبتدع معتقد للبدعه لابد ان نشتق هذا اعتقد هذا الاعتقاد وهو بدعه اذا هو مبتدع هذا قال قولا هذا القول بدعه اذا هو مبتدع وكذلك ما يتعلق به بالفعل فالاشتقاق ليس خاصا بي بشكل اكبر وانما هو عام وانما هو هو عام كذلك يكون ماذا يكون عاملا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلم ما اي الذي لا تعلمونه ما هذه بوصوله مع الذي تعم تعم ادنى ما يكون ادنى ما يكون هنيد فيه صيغه عم لا تعلمون تعلمون ها هذا فعل مضارع صيغه النفي هنيد نكونه عام لماذا لانه فعل والفعل نكره هكذا احفظ الفعل نكره حين يد لا تعلمون اي لا علم نفى العلم من من اصله قال فهذا اعظم المحرمات عند الله واشدها اثما قول على الله تعالى بلا بالعلم وهو لازم لكل مشرك انه قائل على الله تعالى بلا علم ولازم لكل مبتدع ولو لم يكن كافرا ان يكون قائلا على الله تعالى بلا بلا علم وكذلك عام قد يكون فيما يتعلق به مسائل الأحكام الشرعية فيفتي حلال وحرام ويجوز ولا يجوز ويكون قائلاً على الله تعالى بلا بلا علم إذا لم يكن ذلك منطلقاً من من دليل صحيح كتاباً وسنة قال رحمه الله تعالى وأشدها إثماً فإنه يتضمن الكذب على الله يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به يعني كم أن ينفي صفة للسوا قال على الله تعالى بلا علم أو لا قال على الله تعالى بля علم مبتدع مبتدع حينذا الأصم إذا قال استوى استولى يكون مبتدع يكون مبتدع بالمعنى الأعهم حينيدن لكونه قال على الله تعالى بلا بلا علم فكل من أثبت صفة لم يأتي بها النص قال على الله تعالى بلا علم كل من نفى صفة جاء بها النص فقد قال على الله تعالى بلا, بلا علم ولذلك قال يثبت لله تعالى ما لم يقوله جل وعلا جل وعلا قال ونسبته الى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما اثبته واثبات ما نفاه قال وتحقيق ما ابطله وابطال ما حققه وعداوه منوالاه وموالاه من, من عاده وحب ما ابغضه وبغض ما احبهم ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته واقواله وافعاله يعني هذا كله مبني على ماذا على القول على الله تعالى بلا علم فكل من جاء بما يخالف الشرع كذلك قاعده كل من جاء بما يخالف الشرع عيدئذ قد قال على الله تعالى بلا بلا علم لا سيما اذا لم يعتمد على الطرق والقواعد التي اسسها اهل العلم لا سيما في المتفق عليه بين العلماء في كيفيه الاستنباط كيفيه الاستنباط لانه اذا سلك المسلك الصحيح في الاستنباط حينئذ نجا وسلم لان السلف الصالح نقلوا الكتاب والسنه لا سيما الصحابه ولهم فهم خاص صحيحه ولا ولذا قول الكتاب والسنه على فهم سلف الامه طيب على فهم سلف الامه معناه ماذا كيف نفسر هذه الجمله لهم قواعد ولهم اصول ولهم طرائق في كيفيه الاستنباط في كيفيه الاستنباط هذه هي التي مدونه في قواعد اللغه وقواعد الاصول قواعد اللغه وقواعد الاصول ولذلك جمله ما يذكره اهل الاصول في القواعد المتعلقه بدلالات الالفاظ متفقون عليها متفقون عليه ولذلك الشاطبي في موافقات لم يجعل الاصول الا ما كان قطعي ما لم يكن قطعي اخرجه عن النصوص فرجه عن, عن النصوص وذكر قواعد كثيره تتعلق بالاوامر والنواهي بدل ذلك على ان القواعد التي يستنبط بها الحكم الشرعي هذه في الجمله متفق عليها لا سيما القواعد التي هي متعلقه بدلالات الالفاظ والمعني بها ماذا ما يتعلق بالعام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقيد الى اخره هذه كلها تسمى ماذا دلالات الالفاظ دلالات الالفاظ يعني ماذا لسان العرب كيف استعمل العرب هذا اللفظ ولذلك كل ما يتعلق بالنكره في سياق الشرط النكره في سياق النفي ما هو النفي ما هي ادوات النفي ما هو الشرط ما هي ادوات الشرط كل ذلك ما اخذه من اين من لسان العرب اذا الاساس هو ماذا هو لسان العرب الاساس هو لسان العراء. ولذلك الحجه هل يحتج بلسان العرب في اثبات الاحكام الشرعيه نعم ولا صحيح نعم اذا لم يكن ثم حقيقه شرعيه ولا اذا كان ثم حقيقه شرعيه فلنرجع الى لسان العرب وهذا كثير جدا يعني ما جاء بيانه فيما يتعلق بالاسماء الشرعيه هذا بالنظر الى ما ما استنبطه اهل العلم من دلالات الالفاظ اللغويه كثير ليس بالقليل وجميع التفاسير مبنيه على مبنيه على ذلك نظر في دلالات الالفاظ يعني ما يتعلق بالمعاني المشتركه ما يتعلق بالاسناد ما يتعلق بالالفاظ المجمله المبينه الى اخره كل ذلك انما يؤخذ من من لسان العرب اذا القول على الله تعالى بلا علم سببه عدم الوقوف مع القواعد الاصول التي اصلها اهل العلم في كيفيه الاستنباط في كيفيه الاستنباط من الدليل قال ابن قيم رحمه الله تعالى فليس في اجناس المحرمات اعظم عند الله منهم يعني اعظم قال جنس بمعنى انه قد يكون الفرض الذي تحته اشد قال ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسسة البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم وهذا قول مطرد ولا خلاف فيه أن كل بدعة سببه ماذا أنه قال على الله تعالى بالعلم يعني من هواهم لذلك إما فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهوى إما هوى وإما وحي إما ذا وإما ذا, وإما ذا الوحي له طرق حتى لو جاء الى ايه ما هي من المتشابه واتكى عليه قلنا متبع لهواك كيف متبع لهواك وانت مستند الى دليل من كتابنا وسن قلنا لماذا لان ليس الغايه ان تاتي بايه وتنطق بها وانما الغايه ماذا ان تاتي بالايه وتفهمها كما فهمها السلف الخوارج عندهم ماذا عندهم ايات يستدلون بها على ان فعل كبيره كافر والمعتزله عند والجهميه كذلك عندهم ايات كثيره من القران ان القران مخلوق هكذا قران مخلوق قال تعالى كذا وقال تعالى كذا لكن هل فهموها على فهم السلف الجواب لا اذا ليس ليست الغايه ان ياتي بي بايه او دليل او نحو ذلك واذا ولا جمع ما عنده هو صاحب بدعه فالف كتابا مجلدا وذكر فيه ما ذكر من من الايات اذا حقق المساله ها ما حقق المساله لابد ان ننظر ماذا ليس ليست القضيه ان يجمع الايات وليسه القضيه ان نجمع الاحاديث وليست القضيه ان يجمع نصوصا من كلام العلم وانما كيف فهم هذه الايات وكيف فهم هذه الاحاديث وكيف فهم كلامه العلمي اذا ليس المتك ماذا هو النص فقط وانما لابد ان ان تنظر في كيفيه فهم النص فما اتي من اتي من, أتي من اهل البدع الا بسبب ماذا سوء فهمهم للنصوص لم يسلك مسلك الاوائل في ماذا في كيفيه التعامل مع النصوص وليست الغايه ان ياتي بايه ان يسدل بها او بحديث لا ليس هذا المراد ليس هذا كمن يجمع فيما يتعلق بالتوحيد ثم لا يعمل به ما الفائده لا فائده لان التوحيد ليس ماذا ليس نظريا وانما هو ماذا هو تنزيل ولذلك قد يوجد من يؤلف في التوحيد وهو كافر مرتد عن الاسلام ويوجد من يؤلف في مساله العذر ولا يعذر بالجهل لكنه لا يعمل به ذم الفائده صحيح او لا ولذلك لا يحكم على الشخص بما ألف صحيح لا يحكم على الشخص لا يزكى بما ألف يقول هذا كذا كذا لانه ماذا الف في مساله كذا وكذا لماذا لانه قد لا يعمل لابد ان نجمع بين الامرين فانت تزكي الكتاب فقط تقول هذا الكتاب جاء على منهج السلف لكن المصنف لا يلزمك ان تزكيه بناء على التالف فقط لماذا لانه قد لا يعمل به فيؤلف التوحيد ويكتب ما يتعلق بلا اله الا الله الى اخره ثم يحكم على على المشركين بانهم مسلمون واذا جاء قال عنده شبهه عنده تاويل اذا ما لا فائده فالنظر حينئذ لا يكون بي بالاعتبار اين كذلك فيما يتعلق بالدليل يستدل على قوله بدليل لكن ماذا كيفيه الاستدلال او فهم النص لا يكون على ماذا على فهم السلف ولذلك قال ابن القيم رحمه الله هذه مقوله جيده منه رحمه الله تعالى قال فكل بدعه مضله في الدين اساسها القول على الله بلا علم اساسها يعني الذي انطلقت وبنيت عليه وماذا القول على الله بلا علم يعني لو اردنا ان نقول مثلا الفقه او العقيده مبناها على قواعد واصول هذه القواعد والاصول حقيقيه وثابته وشرعيه حينئذ كانت الفرع موافقا للاصل فاذا كان حقا فهو حق ارباب البدع اصحاب البدع عندهم قاعده وهي القول على الله بلا بلا علم فكل فرع يكون مبني على هذه القاعده ولقال اساسها القول على الله بلا بلا علم ولكن سننتبه انتبه حتى في المسائل الفرعيه المتعلقه بالحلال والحرام والجائز ونحوه قد يقول الله تعالى بلا علم اذا لم يكن عنده دليل ياتي بظاهر حديث ولا يعلم صحته فيقول بظاهره طبعا انت لم تثبت الحديث اولا وتعلم ان الحديث من الصحيح ومن الضعيف ومن المقبول ومنه الى اخره قد يكون منسوخا بمجرد قراءته تستنبط من الحكم الشرعي لا شك ان هذه طريقه فاسده ليست بطريقه سلفيه صحيح او لا يريد ان يكون قائلا على الله بلا علم ولا ينجو من هذا الاثم البت لا ليس اهلا قال فكل بدعه مضله في الدين اساسها القول على الله بلا علم ولهذا انتبه هذا الشاهد ولهذا اشتد نكير السلف والائمه لها يعني البدعه اشتد يعني صار شديدا نهج السلف في التعامل مع البدع شديد جدا ليس كما يتعاملون مع سائق الفواحش على العكس مما عليه كثير من طلبه العلم وكثير ممن يشتغلوا به بالدعوه تريدوا يتعامل مع الفواحش بقوه واذا جاءت البدعه قال هذا مجتهد صحيح او لا هذا عنده شبهه بدعه هذه في الدين قل عله ولعلهم يعلل من الذي اذن لك ان تعلل له صحيح او لا يحتاج الى ماذا يحتاج الى نص لان التعامل مع المبتدعه يكون على وفق ما جاء عن عن السلف عن عن السلف والنظر حينئذ نقول لذات البدعه لاسيما اذا صدرت من عالم كلما وقعت البدعه من عالم اشتد النكير لها ليس العكس ان ظلم المفاهيم والحقائق انقلبت عند الناس اليوم كلما تكلم كان اعلم اهل الارض وقال بدعه اشتد النكير لماذا لماذا لانه كونه اعلم سينشر ماذا ما عنده من باط فلا بد من من مقابله والان العكس اذا جاءت البدعه من ها ممن هو دون العالم قد تسنكر وقد يبطل القول وقد بدع وقد كفر واذا صدرت من عالم فيذ بها قالوا ماذا تغمس في حسناته تغمس في ما جعل السلف ذلك يعني النظر الحسنات والسيئات هذا با هذا من البدع هذا هذا اصل من البدع وانما يذكر عند اهل العلم في التراجم فقط لانه هو الان ليس ليس حاكما على الشخص وانما يترجم ويذكر كل ما قيل فيه من حسنات وسيئات فيذكر ما ما ذكر اما في الحكم على الشخص والنظر والرد لا لا اصل انه تذكر البدعه ويرد عليه واذا جمعت بين الامرين حسنات وسيئات كما يقال حينئذ انت نشرت البدعه عندما تقول هذا عالم ووا والى اخره وتذكر ما لا ما لا يوجد عند غيره ثم تاتي تقول وقال بدعته ته الامر انت ردت على نفسك انت ابطلت ردك لماذا لانك فخمت من شانه فينظر الناظر ان عنده حسنات وهذه مغموره في في بحر حسناته وهذا لا شك انه من البدع الحسنات السيئات هذا من البدع ولا يعرف الا من اصحاب الحزبيات ولذلك قال اشتد نكير السلف اشتد نكيره السلف والائمه لها يعني لهذه مطلقا دون تفصيل دون تفصيل يعني لا فرق بين عامي وبين طالب علم وبين عالم ما دام انه ابتدع في قاله هو مبتدع ويحذر منهم هذا هو الاصل قال وصاحب اهلها من اقطار الارض وحذروا فتنهم اشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغ مثله في انكال الفواحش الله اكبر يعني الفواحش اقل وادنى في الحكم وفي المعامل في الحكم وفي وفي المعامل لماذا؟ لأن الفاحشة كبيرة من الكبائر وهي أدنى من البدعة لأنه لا يصدق عليه ماذا؟ أنه قال� Cry 1 هوstellung posted in a price of Allah بالعلم صحيح أو لا؟ هل يقل فيه إذا, إذا فعل país قيل قال utan bevorالك即o الإن subscribed to the channel already in a price of Allahravind pass documents ragingIN a high Jesus who got disappeared in a price of Allah's mouth and악 Hongweissfara Sóaman WOijh tand that gave a immmaking session when he was about to eat with Allah his wife and Allah's mouth and said at that the end of that's the blood of Allah's mouth in a no uep. then he called fouкої Elev вам اذا تعاطى هذه الفاحشه وهو مقر بها بحرمتها لا يصدق عليه انه قال على الله تعالى بلا علم اذا لا يصل الى حد البدعه فاذا كان كذلك فحينئذ النظر والتعامل معه يكون ادنى من التعامل مع المبتدع ولذلك انظرت في معاملات السلف واطلاق البدعه على اصحابها وجدت وجدتهم انهم لا يفرقون بين اول الحسنات والسيئات وان لا يفرقون بين عالم وغيره ولذلك اقول لطلبه العلم ابحثوا وارجع الى كتب السلف في الحكم والتعامل مع الجهميه ومع المعتزله ومع الاشاعره وسائر الاصناف ستجد ان المعامله انما هي ما علماءه لا يسمع عوامه بل هذه لا تعرف لا تنسب الى العوام تجهم والاعتزال والاشعريه الاصل فيها ليست عقائد العوام العوام على الفطره هذا الاصل وانما هذا يكون بين بين العلماء وبين من يترهل طلب العلم ومع ذلك بدعوا سلف وكفروا من كفر الى اخره اذا لا يقال هذا عالم لا يبدع هذا عالم لا يكفر هذا عالم لا يفسق له الحكم عام اذا جاء التكفير هذا يستوي فيه كل من فعل واذا جاء التفسيق هذا يستوي فيه كل من فعل يعني اذا زل العالم قلنا لا هذا عالم واذا زل العامي قلنا هذا فاسق صحيح هذا ما يتات هذا العالم ليس بالمعصوم قد يقع في كذب فيفسق وقد يقع في فاحشه فيفسق قد يتعامل بالربا قد يسرق صحيح او لا لكون سارقا ولكنا عالمه وعلمه لا لا يرفع عنه الوصف هم ناتل للعواقب ولنزل عليهم الاحكام الشرعيه واذا جاء عالم قلنا لا هذا لا شك انه من ابطل الباطل قال ابن القيم رحمه الله في اشتدادي انكار السلف لذلك قالوا بالغوا في ذلك ما لم يبالغ مثله فيه في انكار الفواحش والظلم والعدوان اذ مضره البدع انتبه اذن تعليليه اذن مضره البدع وهدمها للدين ومنافاتها له اشد يعني هذا هو السبب ان البدعه بريد الكفر وحينئذ هذه تهدم الدين واشد ما يكون البدعه في ماذا في باب الاعتقاد وان كانت قد تقع في الاعمال وفي الاقوال ونحو ذلك لكن اشد ما يكون فيه في الاعتقاد ولذلك بدع الجهميه والمعتزله والشاعره والصوفيه ان ما هي متعلقه بالاعتقاد وان كانت قد يكون في السلوك لكنه اقل سلوق قد يكون لكن ماذا يكون اقل لكن النظر يكون بي بهذا الاعتبار اذ مضره البدع وهدمها للدين ومنافاته له اشد قال و... واصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فان المشرك يزعم ان من اتخذه معبودا من دون الله يقربه الى الله كذب قال على الله تعالى بلا علم ما الذي ادراك ان هذا يقربك الى الله بل دل النص وابطل ماذا انه يقرب وقال على الله تعالى بلا بالعلم وكذب النص كذلك اجتمع فيه ماذا التكذيب مع القول على الله تعالى بلا بلا علم قال ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوصائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بالعلم دون العكس كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بالعلم لكن هل كل قائل على الله تعالى يكون مشركا الجواب لا لانه قد ماذا قد يحرم ما احل الله تعالى يكون قائل لا يصل الى الكفر لا يصل الى الى الكفر يكون فاسقا وقد يكون مبتدعا ولا تصل بدعاته الى الى الكفر اذا كل مشرك وهو قائل على الله تعالى بلا علم وليس كل من قال على الله تعالى بلا علم يكون مشريكا لكن يكون كاذبا صحيح يكون كاذبا أو لا يكون كاذبا فكل من تكلم في الدين بلا علم فهو كاذب وان لم يتعمد وان لم يتعمد كل من تكلم في الدين بلا علم فهو كاذب قائل على الله تعالى بلا علم وهو كاذب وان لم يتعمد وان لم يتعمد قال ابو العباس بن جمير رحمه الله تعالى ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا من تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وان كان لا يتعمد الكذبه وان كان لا يتعمد الكذب هكذا جاء في الشرع تفي بالشرع اذا نسب شخص ما الى سلف مساله ولو كان يظن انه على حق فقال السلف على كذا قلت كذبت بعض الناس يقول ماذا انت تطعن انت قليل الادب لا تتكلم بي بالادب قل له هذا بمضاقه الشرعي يسمى كاذبا في الشرع في الشرع يسمى ماذا كاذب ولو لم يتعمد ولو لم يتعمد ولذا نقول دائما ماذا من قال بان مساله العذر بالجهل خلافيا قل كذاب ليس كذبا بل كذاب دجال ولو كان يقصد ماذا لكان عالما قد يقول قائل ماذا قاله ابن عثيمين قل الحكم عام ولو ان لم يتعمد انه ماذا انه يتقصد لكن الحكم يكون باعتبار ماذا باعتبار العموم هذا الاصل فكل من قال بان مساله العذر بالجهل مساله خلافيه فهو الدجال كذاب وهي هاتان ياتي بحرف واحد عن السلف ان فاعل الشرك يسمى ماذا مسلما دعكم من مسائل اخرى ياتي به تلبيس لكن لا هات قولا عن السلف ان من سجد للصنم فهو مسلم بل ناتيك بنصوص عن الجهمن الصفوان انه كافر ليس بمسلم اي الفريقين اهدى هذا يدل على ماذا على انهم دجالون قال ابن تيميه ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وان كان لا يتعمد الكذب كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعه الاسلميه وقد توفي عنها زوجها سعد بن خوله بحجه الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلال فقال لها ابو السنابل ابن بعك ما انت بناكحه حتى يمضي عليك اخر الاجلين افتاها لكنه اخطا افتاها لكن ماذا؟ اخطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ابو السنابل كذب سموه ماذا؟ كاذبا مع انه لم يتقصد ان يقول الله تعالى بلا بلا علم ومع ذلك لكونه قال في الدين بلا علم ليس عنده علم لابد ان يحصل العلم ليس هو ماذا؟ العلم مبنيا على على امر وجودي لابد ان يوجد لابد ان يسال لابد ان يبحث لابد ان ينظر فيحصل له العلم شيء وجودي ثم بعد ذلك يفتي واما انه يفتي بناء على الاصل واصحاب العدم نقول هذا هو عدم العلم وهو بعينه ماذا الجهل اذا كذب ابو السنابل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كاذبا فكل من قال في الدين بلا علم فهو كاذب وان لم يتعمد الكذبه وهذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الاسماء الشرعيه انتبه من الاسماء الشرعيه فيثبت وصف الكذب ولو لم يكن متعمدا ما انه لم يطابق الواقع فهو ماذا فهو كاذب ولا بأس أن يطلق حتى على أهل العلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصحابي أنه كذب وإذن غيره من باب أولى وأحرام قال كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي قال ابن تمي وكذلك لما قال سلمة ابن الأكوع إنهم يقولون إن عامر القتل نفسه إنهم يقولون, إنهم يقولون يعني لم يكن ماذا ثم علم ثم وجود ثم وجود انهم يقولون ان عامره قتل نفسه حبط عمله فقال كذب من قالها يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه لجاهد مجاهد انه لجاهد مجاهد لجاهد اي جاد في عمله وعلمه يعني مجد في الطاعه مجاهد يعني في سبيله يعني غاز جاهد ومجاهد زكاهه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فانه كان رجلا صالحا وقد روي انه كان اسيد بن الحضير هكذا قال متيميه لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كقاعده كل قائل على الله تعالى بلا علم فهو كاذب وان لم يتعمد وقد قال ابو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابه فيما يفتون فيه باجتهادهم يقولون ماذا اياكن صوابا فمن الله يعني ثم احتمال انه ماذا لا يوافق الحق واذا لم يكن موافقا للحق لان الحق واحد ولا يتعدد وإذا لم يكن موافقا للحق كان ماذا؟ كان باطلا كان خطعا كان غير موافق وهو ماذا؟ وهو عين حقيقة الكذب وصال كذبا ومع ذلك يستغفرون من, من ذلك وإن يكن خطعا فهو مني ومن الشيطان والله ورسول برئان منه قال فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بالاجتهاد يبيح له الكلام في الدين يعني إذا قال أبو بكر أبو بكر وهو اهل الاجتهاد اذا اخطا فهو من الشيطان فكيف الذي يقول من راسه ومن هوا من باب اولى ان يكون من من الشك كلا ان النوعين خطا وكلاهما من الشيطان صحيح او لا فاذا كان الخطا المبني على اجتهاد سائر يعني له دليلهم ولو قواعده ومع ذلك هو من الشيطان فكيف الذي ياتي ويتكلم هكذا من راسي فيكون من باب اولى واحرا قال فهذا خطؤه ايضا من الشيطان مع انه يعاقب عليه اذا لم يتوب يعاقب عليه لانه معصيه والمجتهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له يعني اذا اتى بالطريقه المعروفه عنده العلمي ليس كل مجتهد نكون ماذا يكون صاحبه طريقه صحيحه بمعنى انه لابد ان ياخذ بالاله الاجتهاد اما اذا اجتهد دون اله الاجتهاد يكون ماذا يكون اثما وان وافق الحق صحيح كما قال في القران برايه فهو آثم وان اصابه كذلك اذا اجتهد وتكلم فيه حكم شرعي ثم اصابه يكون ماذا يكون آثما يكون ولذلك بعض الناس قد يفتي يسال في مساله فيفتي ثم يسال فيجاب فاذا به وافق ما عند الحمد لله <تصفيق> قال لي قلت لي افتيت بكذا وكذا يظن ماذا انه سليم من الاثم لا هو آسف ولو وافق الحق اذا هذا يدل على ان القائل على الله تعالى بعلمه هو كاذب لانه متكلم فيه في الدين بلا بلا علم وهذا الكتاب كما ذكرنا من كتب الردود فيها تحقيق للاصول وتنزيل لها هنا من الفوائد تنزيل لها على محال يعني يجمع بين ماذا بين التاصيل وبين بين التنزيل ولذلك النظر فيها لابد ان يكون مسبوقا بمعنى ان الذي يستفيد من مثل هذه الكتب هو من تعصل لابد ان يقرا في معنى التوحيد وشروط التوحيد ومعنى لا اله الا الله الى اخره هذه الاصول لابد من تحققها لانه قد لا يذكر هذه المسائل هنا وقد يجمل ونجمل وحينئذ لا يقال ماذا لم تشرح لم تبين لانه ليس هذا محلها وانما النظر هنا باعتبار الشبه ذاتها فيؤصل الجواب لها فيكون الجواب خاصا باعتبار الشبه وينزل الحكم وينزل الحكم ولذلك الذي يحتاج الى النظر في هذه الردود هو من ابتلي بها والا لو سلم الناس من البدع او من اهل البدع ما احتجنا الى الردود صحيح لا نحتاج لو لم يكن الجهميه لنحتاج الى كتب الردود على الجهميه ولو لم يكن اشاعره ما احتجنا الى كتب الردود على على الاشاعله كفينا وقل العلم صحيح تقل العلم نظرا يكون باعتبار ماذا تقرير مذهب اهل السنه والجماعه لكن الذي يحتاج الى هذه الردود ماذا لما وجدت هذه البدع لا سيما فيل الزمان ان الناس لا يكاد لو اراد ان لا ياتي الى ابواب البدع ستاتيه هي صحيح او لا لابد ان يدخل نت ولابد ان يقرا في المواقع لابد ان يدخل الى تويتر لابد ان يدخل الى فيس الى اخره اذا لابد ان ينظر اذا كان كذلك فلا بد ان يكون عنده حصانه فيما يتعلق به بالبدع واما اذا لم يكن بعيد كان بعيدا عن ذلك فلا يحتاج وهذا قليل هذا قليل وانما يكون جامع بين الامرين التاصيل دراسه التوحيد على وجهه ثم بعد ذلك ينظر في هذه الكتب قال ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه الجزء الخامس صفحه 283 ان كتب اهل الكلام يستفاد منها رد بعض على بعض رد بعض على على بعض وهذا لا يحتاج اليه من لا يحتاج الى رد المقاله الباطلة لا يحتاج اليه لا يحتاج الى رد المقاله الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه الذي ما حدث نفسه بالشبه ولم يسمع بشبهات لا يحتاج الى رد صحيح او لا لماذا لان الرد هذا فرع وليس باصل اولا تثبت ماذا الشبهه والبدعه وهذا لم يخطر بباله البدعه اذا يرد على ماذا لم يحدث نفسه ببال البدعه اذا يرد على ماذا انما النظر يكون باعتبار اذا وردت الشبهه ووجدت البدعه هنالك لابد من من ردها فالذي لم يخطر بقلبه بدعه ولا شبهه لا يحتاج الى هذه الكتب لكونه لم تخطر بقلبه ولا هناك من يخاطبه بها ولا يطالع كتابا هي فيه ولا يطالع كتابا هي فيه والان لقد يطالع بعض الكتب مؤلفا بماذا في, في كتب التوحيد يشرح كتاب التوحيد ومتع هذا المساله عذ الرجال قول فيها خلاف هذه مشكله صحيح او لا لابد ان يكون ماذا عنده اطلاع على ان هذه المساله حكايه الخلاف فيها باطله وهي كذب لا يمت الى الاسلام بصله لا من قريب ولا من بعيد فاذا لم يقرا في هذه ويعلم حينئذ كيف يفهم هذا الكلام قال ولا ينتفع به من لم يفهم الرده بل قد يستضر به من عرف الشبهه ولم يعرف فسادها يعني لابد ان ان يجمع كذلك الى ماذا الا فهم حقيقه الشبهه ثانيا فهم حقيقه الرد والا سيحصل عنده فساد مركب من النوعين فساد في تصور الشبهه وفساد في تصور الرد على الشبهه ولذلك بعض الناس يبقى في شبهه وردها اكثر من 10 سنين لماذا لانه هو اصلا لم يتصور حقيقه الشبهه ولم يتصور حقيقه الرد سيبقى يسال هذا ويسال هذا ويسال هذا ويدخل على موقع الى اخره ويبقى عمره كله فيماذا في شبهه واحده وهذا يدل على ماذا على ان عنده فسادا في في هذا النوع وكذلك فساد فيماذا في, في التاصيل لان لو تعاصل بمعنى التوحيد على وجهه وكان فاهما له فهما قويا ولا سيما في كلامه العلمي القدماء عرفه هو بنفسه ان يرد على الشبهه لا ترد اصلا لكن الامور كلها اجتمعت قال هنا ولكن المقصود هنا ان هذا هو العلم الذي في كتبهم فانهم يردون باطلا بباطل وكيل القولين باطلا ولهذا كان مذموما ممنوعا منه عند عند السلف الى اخر كلامه رحمه الله تعالى اذا الذي يحتاج لمثل هذه الردود اولا ان يكون متعصلا فاهما لله للتوحيد قارئا له المتون المتعلقه بالتاصيل وثانيا وهذا لابد من تحققه وثانيا ان تكون هذه الشبه موجوده ثاني متحقق لا شك لا في لأن كما ذكرت ماذا أنك لا تستطيع أن ترتفت يمنى أو يسرى إلا وتدد أصحاب هذه الأقوال لسيما المسائل المتعلقة معنا هنا في تسمية عابدين صنم ماذا مسلما هذا لا يكاد أن يخلوا منه مسجد ولا لعلك لا تجد طالبي علم إلا أحدهم يقول به بهذا القول لكثرة من يقول بهذا القول وهو العذر به بالجهن وهذا فساد عظيم ننبه على مسألة قد تأتي فيما يتعلق به هذه الردود لا سيما هذا الرد وغيره وهي المعامله مع المبتدع ابي بالغلظه سياتي في كلام صني رحمه الله تعالى عديم الفهم قليل الفهم ليس عنده علم ومثل هذه العبارات يظن بعض الناس ماذا انها ليست من الادب لا ليس الامر كذلك بل معامله اهل البدعه هذه ليست كمعامله من اخطا في الدين من اخطا بمعنى ماذا انه قال قولا قد سبق اليه وكان سالكا مسلكا من مسالك العلم فيرد عليه التي تسمى بماذا مسائل الخلاف عند المسائل عند اهل العلم على نوعين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف مسائل الاجتهاد هذه التي يقال فيها ماذا لا انكار واما ما يشتهر عند بعض طلبة العلم مسائل الخلاف لا انكار في مسائل الخلاف هذا باطل ما قاله احد من من السلف بل الصحابه رد بعضهم على بعض في مسائل الخلاف وكذلك التابعون رد بعضهم على بعض في مسائل الخلاف واما مسائل الاجتهاد التي لا يكون فيها دليل لا يكون فيها دليل حينيذ هذه تسمى مساء الاجتهاد لا يرد بعضهم على بعض لماذا؟ لأنه إذا عدم الدليل رجعني إلى الفهوم الخاصة حينيذ لا يكون فهم حج عليك ولا يكون فهمك ماذا؟ حجة عليك تهينا صحيح أو لا؟ أما مساء الخلاف يكون فيها أدلة وفيها نقل عن الصحابة ثم يتنازع القولان ويكون أحد القولين أقرب إلى النص وعندنا قواعد فيرد بعضهم على, على بعضهم ولا إشكال فيه ولا إشكال فيه هذا يقول ماذا؟ قراءه الفاتحه في الصلاه بدعه فلنرد عليه لماذا لانه يخالف النص وهو قول موجود حتى ابن تيميه رحمه الله لهذا القول ان القراءه خلف الامام تكون من البدع هو قول فاسد لكن موجود من قال به حينئذ لا بد من الرد عليه هذا يسمى ماذا مسائل مسائل خلاف فرق بين بين النوعين اما المبتدعه فليست مسائل خلاف ليست مسائل خلاف ولذلك اذا اردت تحرير هذا هذا المقام فنظل لجميع البدع دون استثناء سواء كانت مكفره او دون ذلك لا تجد في كتب السلف وكتب من الف من المتاخرين على طرائق السلف انهم يحكون خلافا في الاصول مع كون كل اصل في نزاع فاذا جاء في باب الايمان وهل الاعمال الايمان عموما هل هو التصديق او لا هل يدخل عمل القلب او لا ما يقول فيه خلاف صح او لا ما يحكون خلافا يحكون ماذا اجماعا على أن الإيمان كذا وكذا وكذا مجتمع على ثلاثة أركان أين ذهبت الأقوال الأخرى؟ أين ذهبت؟ لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ولا تحقى لماذا؟ لأنها بدعة لكن إذا جاءت مسائل الخلاف فيما تعلق به مسائل الصلاة والزكاة ونحويلة قال في المسألة قولا قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا ورواية عن أحمد الأخير لأن مسائل يقع فيها نزاع فتحك كما هي؟ اما مسائل المعتقد فلا تجد حرفا واحدا البت فيه الاصول يحكون خلافا ولم يذكر احد من اهل السنه والجماعه ان العبد هل يخلق فعله ام لا يذكرون كذا في قولان ذهب بعض من انه يخلق والقول الاخر انه لا يخلق ورجح ما شابه هكذا لا يوجد هذا لماذا ما ان القوله ماذا موجوده اذا هذه المسائل مقطوعه فهي قطعيه فعنيد اي قول يصادم هذا القول فماذا فهو ماذا فهو باطل يكون من القول على الله تعالى بلا بلا علم اذا كيف نتعامل معه يختلف صار ماذا لا بد من من الشده ولا بد من من الغلظه لان المبتدعه من جنس المنافقين وجاء النص بان بان النبي صلى الله عليه وسلم غير ماذا ها مامور بالغلظه معه الكفار والمنافقين إذن لا يقال إذا مر بك كلام لشيخ خنوة رحمه وتعالى وكثير أسهل من معاملة هذا الرجل العراقي لا يعامل إلا بأنه من أهل الجهل وقلة العلم وسوء الفهم وكذلك سوء المقصد وغير ذلك من الألفاظ الآتية وابن تيمية رحمه وتعالى الذي ينقل عنه من ينقل حتى في هذه المسألة يأتون بماذا؟ بعبارات البن تيمية أنه تعامل مع الأشاعر بمشاركة الانصاف والعدل ولح ذلك فاتونا بعبارات كثيره بس هي ما ابن تيميه وحي النبي ذهب الى هنا اولا منهج السلف مقدم على منهج التيميه رحمه الله فاذا ورد معامل مع مع المبتدعه وكان التيميه رحمه الله لم يشتد معهم ولم يغلط عليهم هذا لا نوافقه وخالفه والعبره بماذا بالسلف ولذلك اجمعوا على هجر المبتدئ هذا من الاصول المقطوعه بها اجر المبتدع هذا اصل من اصول اهل السنه وا والجاهر يعني ترك مطلقا دون تفصيل وكتبهم مشحون بالاقوال الداله على على ذلك لا يصلي معه لا ي... لا يصلي عليه لا يزوجه لا يتزوج من اخره ولو كان مبتدعا دون ماذا دون الكفر هذه يدل على ماذا على ان هذا الاصل مطلق فاذا خالف المتيميه المتيميه ليس بالسني يصيبها ويخطب حنئذ يكون قد اخطا ثم له كذلك معاملة اخرى بحسب ما له بحسب من يخاطب فاذا كان يعتقد جهله لا يعامل معاملته العلم لا يعامل معاملة العلم لا سيما فيما يتعلق بمسائل الشرك الذي يؤلف الشرك وينصص على الشرك وواه الى اخره هذا له معاملة خاصة لا يعامل معاملته العلمي انما يعامل معاملة اهل الجهل ولذلك له اقوال كثيرة بذلك ناخذ امثلة للدلاله على ان ابن تيميه يعامل المخالف معامله شديده ويسفه رايه ويتهمه بقلله العلم وسوء الفهم قال ابن تيميه في بيان التبيس الجاميه الجزء الثالث صفحه 458 قال رحمه الله بعد حكايه كلام لبعض المبتدعه ان هذا الكلام هو وما ذكره من الحجه له اشبه بكلام اهل الجهل والضلاله ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال يعني لا يدري ما يخرج من راسه موجود ولو كان من العلم يقول هذا يتكلم وهكذا يرسل الكلام ارسالا هكذا مرسلا يعني دون زمام يتكلم من راسه ما يبدو على على ذهنه فاذا به يتكلمه ادنى ما يكون من جواب فبل التيمير رحمه الله شبه هذا القول بهذا النوع قال اشبه بكلام اهل الجهل والضلاله ومن لا يدري ما يخرج منهم من المقال من كلام اهل العقل والعلم والبيان اذا عندنا كلام اهل الجهل والضلال وعندنا كلام اهل العقل والعلم والبيان فالذي يتكلم ولا يدري ما يخرج من راسه يلحق بالاول فيقال هذا جاهل هذا سار على طريق اهل الضلال ونحو ذلك ولا يعامل معاملة اهل العلم قال وهو اشبه بكلام الجهال القصاص والمعطلين قصاص رصاص يعني جمع قاص قصاص تعلم القصاص الذي سمى داعيا اليوم يسمى داعيا <تصفيق> يقص على على الناس يقول للسعالم ويفتي قال من كلام العلماء المجادلين بالحق وما احسن ما قال الامام احمد في بشر المريسي امام الجهميه قال كان صاحبا خطب لم يكن صاحب حجج صاحب خطب يعني كان ماذا خطيبا والخطيب ذاك القصاصين يعني بمعنى ماذا انه قد يكون على علم وقد لا يكون على على علم قال في بشر المريسي هذا كان صاحب خطب لم يكن صاحب حجج ثم قال بل هذا الكلام دون كلام اهل الخطب والحجج وقال في الرد على الاخناء لكن المقصوده هنا انه ارسل الي ما كتبه هذا القاضي واقسم بالله علي ان اكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم يتكلمون في الدين بغير علم وذلك انهم راوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن ان يقع فيه احاد العلماء الذين يعرفون ما يقولون فكيف بمن سمي قادر القضات يسمى ماذى قادر القضات ومع ذلك وصفه به بهذه الاوصاف الذي ازعجونا به ماذا كفروا انما كفروا يتركون القران من اوله الى اخره ثم قال هل ابن التيمية كفر البكري أو ما كفر كفر أو ما كفر لسنا مسؤولين لسنا مكلفين ماذا كفر البكري أو ما كفر البكري كفر السبكة إلا ما كفر إنما نرجع إلى ماذا كتاب واو والسنة قال رحمه الله تعالى قال ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم حتى نفسه قد يجهل دين الرسول الذي هو مؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاع امره يعني من تبع الحق كفره ومن اتبع كلامه وشركه ماذا جعله هو الذي يكون مؤمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا المعترض وامثاله لا عرفوا ما قاله ائمتهم واصحاب ائمتهم ولا ما قاله بقيه علماء المسلمين ولا عرفوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه خلفائه الراشدين ولا ما كان يفعله الصحابه والتابعون لهم باحسان يعني على جهل عظيم بالسلف وما قاله السلف وهذا يوجد في هذا الزمان بكثره انما يقف مع ماذا مع كتب المتاخرين واذا ردت الى كتب السلف حينئذ قد لا يفهم ما يفهمه سلف بعضهم من بعض كذلك فالنضر حينئذ نكون بماذا يكون باعتباري ما دل عليه الكتاب والسنه وما نقل عن السلف واذا ركز الناظر او الباحث او من اراد ان يضبط مساله على كتب المتاخرين حينئذ قد وقع في ماذا يقع في حرز. حتى على كتب التيمي رحمه الله تعالى لانه سيقع عنده متشابه ويقع عنده متعارض ولا تدري المتقدم ولا المتعقل لاخره وحينئذ يقع في ماذا يقع في حرج فلو تجرد عن النظر في كتب التيمي ورجع الى كتب الاوائل لفهم ماذا كلام التيمي رحمه الله تعالى من صوابه من من خطئه لا سيما فيما تعلق بتكفير الجهميه ونحوههم قال رحمه الله تعالى وهذا اما ان يكون عن تعمد للكذب او عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الانفس وهذا اشبه الامرين بهم فان من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم نوع من الدين يعني متدين في العواب ويكون عنده هذا الجهل العظيم بالعلم الشرعي وقد يتكلم وقد يتكلم بماذا في الدين فيؤلف ويصنف الى الى اخره فهؤلاء يتكلم احدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الامور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام واخطا فانه كاذب اهثم اجتهاد مسوغ وعندنا اجتهاد غير غير مسوغ هنوجد فرق بين بين النوعين قال وكلام هذا وامثاله يدل على انهم بعيدون اما معرفه الصواب في هذا الباب كانهم غرباء عن دين الاسلام في مثل هذه المسائل لم يتدبروا القران ولا عرفوا السنن ولا اثار الصحابه ولا التابعين ولا كلام ائمه المسلمين وفي مثل هذا وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا هذا كله عن شخص تقويم لشخص لم يقل احد ان شيخ الاسلام رحمه الله قلل ادبه معه المردود عليه بل هذا توصيف له لا بد منه لا بد ان تعرف ترد على من ترد على عالم او على جاهل وفرق بين النوعين اذا كنت ترد على جاهل لابد أن تقول هذا ليس من اهل العلم لان الاصل في الرد ان يكون على من على العلماء هذا الاصل فاذا رددت على شخص ولم يكن من اهل العلم بمجرد ردك فهو تزكيه له شئت ام ابيت وإنما لابد من من التنصيص فهو لم يريد رحمه الله تعالى نصى في موضعين أنه لم يريد أن يرد لكن أنا حق عليه بماذا بالرد لأن بعض الجهل قد يكون له سطوة قد يكون له وجود فكلامه الباطل قد ينتشر فلابد من ماذا لابد من رده ولابد من التنصيص على أن هذا الرد ليس لكونك من أهل علمي بل أنت جاهل وجاهل انك جاهل لكن لا بد من من التقويم قال فشريعه الاسلام في هذا الباب غريبه عند هؤلاء لا يعرفونها شريعه فان هذا وامثاله لو كان عندهم علم بنوع من انواع الادله الشرعيه في في هذا الباب لوزعهم اي كفهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع ومخالفه دين المسلمين والخروج عنه عليه جميع ائمه الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين وعلى المجيب يعني عليه هو افترى عليه ولكن لما كان هذا صنف مصنفا الف واظهره وشهره لم يكن بد من حكايه الفاضه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب الى علم ودين يتنسب الى علم ودين ويتكلم في هذه المساله بما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا وهذا راس هؤلاء المبدلين فالرد عليه رد عليه يعني رد على واحد رد على سائر اهل الباطل صحيح او لا والرد على من مات كذلك رد على الحي ولذلك يقول هذا الكتاب رد على ماذا على كل من قال بهذا القول سواء كان حيا او او ميتا حينئذ اذا نظرت الى الكتب المؤلفه فيما يتعلق بمساله العذر بالجهل حينئذ كل الكلام الذي سياتي رد عليه فلا تحتاج إلى ماذا أن تنص على الأحياء لأنه كما ذكرت يكون تزكية له قال ابن تيمية كمثال قال المعترض أما بعده فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك القول يفحوى مقصده السيء يعني عن ابن تيمية رحمه الله تعالى مقصده السيء ومغزاه وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائل القبور والسفر إليها ودعواه ان ذلك معصيه محرمه مجمع عليه كذب وتميم رحمه الله ما اراد يعني هو معاصر له وقرا الفتيا لابن تيميه رحمه الله وفهم ماذا فهم بالعكس فهم بالمقلوب قلب الحقائق الا لم يكن متعمدا للكذب فنسب الى ابن تيميه رحمه الله ما لم ما لم يقله قال ابن تيميه رحمه الله فيقال هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة تنزيل أو لا كذابين كذاب <تصفيق> مردود الشهادة هذا حكم أو لا هذا حكم دل ذلك على أنه يتعامل بغلظة ليس مطلقا فلا تنقل عنه حينئذ ماذا مقالا وتترك أخرى وإنما تنقل هذا وذاك فإذا رد على من هو من أهل الجهل ويعتقد أنه جاهل هذه معاملة رحمه الله تعالى ملك الذبين قال المردوديه الشهاده او الجهال البالغين في نقص الفهم والبلاده وكان ينبغي له ان يحكي أن افضل مجيب بعينه هو التيميه ويبين ما فيه من الفساد يعني ايتي بالله اما ان تحكي نقول بعضهم يقول كذا وكذا وتاتي بالفاظ من عندك ثم ترد هذا عجز هذا الا اذا كنت امينا في التعبير عن كلامه والا الاثر ماذا ان تاتي بي باللفظ وتبين ما فيه من من فساده فتقول هذا القول كذب على الله تعالى صر لان الله تعالى قال كذا وكذا هذا الفهم لهذا النص ليس الامر كذلك لمخالفته كذلك هذا الاصل في الرد تاتي بالجزئيه وترد عليها وتاتي بالدليل وتضعفه او تصححه او الى اخره او تنظر فيه في دلالته اما في الاثبات واما في في الدلاله واما ان يذكر المعنى والفحوى ثم يكون هذا المعنى كذبا فيرد عليه يظن ماذا الناظر انه قد رد على دله فلان وفلان وهذا الذي عله هنا ماذا البكري انه جاء بماذا جاء بفحوى لكلام لتميم رحمه تعالى ورد عليه ثم هذه الفحوى كذبه من اصلها الاخناء هنا قال قال رحمه تعالى كان ينبغي له ان يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد وان ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد يعنيكم بالعدل لا ياتي ويكذب قال فاما ان يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل الى الكذب والظلم وذلك ان الجواب ليس فيه تحريم زياره القبور البته ولا قبور الانبياء والصالحين ولا غيره ولا كان السؤال عن هذا وانما فيه الجواب عن السفر الى القبور وذكر قولي العلماء فيه في ذلك الى اخر كلام رحمه الله هذا مثال من تعامل التيمي رحمه الله مع مع المخالف فاذا وجدت بكلام ائمه الدعوه انهم مشددون في الرد على البدع اسي من هؤلاء الطواغيت الذين ألفوا فيه الشرك وتحسينه وجمع ما يمكن جمعه من الادله للتلبيس على على المسلمين حري لان يكون موافقا للحق هذا الاصل فيه هذا الاصل فيه فتأمل طريقة التعامل مع المنتسبين العلمي والشدة والغلظة والتصريح بما فيهم فالرد على هؤلاء من القرى منظراتهم كذلك جهاد كبير قال المتامير حمد تعالى في الفتاة والجزء العشرين صفحة مائة وأربعة ستين فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقهم ولا وفى بموجب العلمي أو موجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين وقال رحمه الله تعالى كذلك فيه الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة سبعة تسعين وأربعمائها وهذا مع العلم بأن كثير من المبتدعة منافقون كثير من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار على المنافقين فما أكثر من يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون هذه رقة هذا لطف لا قطعا لأنه نسبوا من ليلة الزندق ما بعدها زنادقة منافقون بل آصل هذه البدع من المنافقين هو من المنافقين الزنادق ممن يكون آصل زندقته عن الصابعين والمشركين هؤلاء كفار في الباطن ومن علم حاله فهو كافر من علم حاله يعني ظهر قرينة كفر فهو كافر في الظاهر أيضا وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه بلاغ الرسالة قيده ببلاغ الرسالة يعني إذا لم تبلغ فهو من أهل الفترة صحيح؟ لأن بلاغ الرسالة المراد به ماذا؟ الاحتراز عن من لم تبلغه حينئذ عند ابن تيمير رحمه وتعالى التفرق بين النوعين كل من لم تبلغ الرسالة فهو من أهل الفترة فهو من أهل الفترة يعني حكمه حكم أهل الفترة من بلغته الرسالة حينئذ يكون ماذا قد قيمت عليه الحجة قال فهو كاف لا ريب فيه مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمه والمتصوفه او يرى انه رسول الى بعض الناس دون بعض كما يقول كثير من اليهود والنصارى تا كلام ربنا تعالى اذا هذا ما يتعلق بالرد على على المخالف انما يكون بي الغله مصنف الكتاب هو الشيخ العلامه عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الاسلام محمد بن وهاب رحمه الله تعالى جميعا يعني هو حفيد الحفيد صاحب عبد اللطيف ها ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن هذا حفيد الشيخ محمد هو تلميده وتلقى عنه هذا ابنه يعني هو ابن الحفيد ابن الحفيد ولد سنه 1225 1225 في بلده الدريع انتقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك الى مصر عنه. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كما مر معنا انه انتقل الى الى مصر ودرس على علماءها اثر ما حصل في الدلعي على يد ابراهيم بن محمد العلي باشا وكان عمره قرابه 8 سنوات ونشا بمصر وتزوج بها وتمكن من الاشتغال بطلب العلم والتزود منه ثم بعد ذلك خرج الى نجد وذلك في سنه 1264 64 و200 بعد ال1000 وقدم مدينه الرياض واستقر فيها بضعه عشرين درس فيها بعض الدروس ثم انتقل بعد ذلك الى الاحساء معلما وداعيا ومكث فيها فتره من الزمن ثم عاد الى الرياض مره اخرى وترجمته قليله من حيث التحصيل لانه كان في بمصر شيوخه كما سبق ان ذكر دخل الى مصر مده من الزمن درس فيها على عدد من المشايخ من والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ محمد بن محمود بن محمد الجزائر مفتي الجزائر كما مر كذلك والشيخ إبراهيم الباجوري وغيرهم تلمذ على يد الشيخ عدد من التلميذ منهم تلميذه الشهير الشيخ سليمان من السحمان أجل من أخذ عن الشيخ عبداللطيف رحمه الله تعالى وله كتب منها مصباح الظلام في الرد على من افترى على الشيخ الإمام وهذا رد فيه على عثمان بن منصور وكذلك منهاج التأسيس رد العلاع العراقي كل الكتابين رد العلاع العراقي تحفذ الطالب رد على الجرجسي والعراقي وكذلك من هذا التاسيس لان من هذا التاسيس لم يتمه توفي قبل اتمامه لكنه فيه من الفائد ما ليس فيه في هذا الكتاب هذا الكتاب يعتبر مختصرا وان اختلف الرد باعتبار ماذا رد هنا على اوراق للعراقي ورد هناك على كتاب اخر لكن جمله ما رد عليه ماذا هو الشبهه التي تمسك بها العراقي في اثبات تسميته من وقع في الشركه انه مسلم ولا يكفر وكذلك له ماذا رد على الشبهات الفارسيه والرد على الصحافه وله العديد من رسائله قد جمعها تلميذ العلامه سليمان ابن سحمان مطبوعه في مجلدين وفاته توفي في مدينه الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعده سنه 1932 واما المردود عليه فهو داوود بن سليمان ابن جرجس ولد في بغداد سنة واحد وثلاثين ومائتين وألف والشيخ عبداللطيف سنة كم خمس وعشرين إذن يكون أيهما أصغر أي داود أصغر الواحد وثلاثين وهذا خمس وعشرين بينهم ست سنوات تقريبا وتوفي بها ولد في بغداد وتوفي بها سنة ألف ومائتين وتسعة وتسعين ألف رسالته المنح الوهبية قيل ان هذا الكتاب رد على لكن لا يظهر قرنته بعضها ليس هو ملئها بالاعتقادات الفاسده الشركيه وشانها بالسب والطعن في اهل السنه النبويه واكثر فيها من النقول المكذوبه والمبتوره عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى يعني اتى بما يزيد عن 50 نقلا عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى كلها تدل على ماذا على تسميه هؤلاء انهم مسلمون وعلى نفي التكفير لهم وجمع 50 قولا ولو اراد زياده لوجد لو اراد زياده لماذا لانه كلام بشر ليس ماذا ليس مكفولا من الله تعالى بان يوصال فاذا وجد التشابه في كلام الله تعالى في كلام البشر من باب اولى واحرى فكونه يجمع من كلام المتيم رحمه الله هذا لا يدل على على قوه قوله وكل من اعتمد على كلام عالم لا يدل على ماذا على قوه قوله ولذلك انبه واكرر قلت من منذ اول يوم درسنا فيه مفيد المستفيد ان نظره او النظر في كلام امه الدعوه ليس من اجل اثبات الحكم الشرعي قلنا هذا اولى ليس من اجل اثبات الحكم الشرعي وانما من اجل الاستئناس بان هذا القول ليس شاذ لان المخالف يريد ماذا يريد ان يجرد كلام التيميه انه موافق لك حينئذ ابن تيمية يعذر بالجهل ويريد أن يجعل كلامة الدعوة ماذا كذلك أنهم يعذرون بالجهل إذن ستبقى أنت فريدا صحيح أو لا هو يريد أن يجردك عن ابن تيمية وعن إمة الدعوة إذن ليس ثم من هو سابق كذلك النصوص عزيزة وقليلة فيما يتعلق مشركة أكبر في القرون الثلاثة المفضلة حينئذ لم يبقى إلا النظر في كلام ابن تيمية وكلام إمة الدعوة والمخالف يحاول ماذا ان يجرد كلام التماديه على انه ماذ انه لا يعذر بل يقرر انه ماذ انهم يعذر وكذلك ما يتعلق بامه الدعوه حين يريد ان تكون شاذا فيصح ان يذن يقال انك خارج التكفير الى اخره واما اذا تمسك بكلام التماديه لا يستطيع ان يصفك بهذه الاوصاف وكذلك ما ذا ما يتعلق به بامه الدعوه انتبه لهذا ولذلك يحاولوا ماذا ان يجمعوا اكبر ما يمكن من كلام التماديه رحمه تعالى وهو كاذب عليه وكذلك من كلامه الدعوه انهم يعذرون به بالجهل وهو كذلك كاذب عليهم كل من ادعى ان متيميه يعذر بالجهل فهو كاذب وكل من يدعي بان امه الدعوه يعذرون بالجهل فماذا فهو, فهو كاذب كذلك لماذا لان النظر في كلام متيميه يجب ان يكون منضبطا باصول اعتمدها هو رحمه الله تعالى فاذا عبر بالفتره لابد ان تعرف ماذا يريد به اهل الفتره واذا عبر به اقامه الحجه لابد أن تعرف ماذا أراد به بي بإقامة الحجة ولذلك إذا أورد عليك شخص ما من كلام من التيمية حتى تقوم عليه الحجة قل له فسل لي ماذا يريد رحمه الله تعالى بقيام حجة رسالية إذا قال كأهل الفترة قل له فسل لي ما مراد من التيمية رحمه تعالى به به به In quatro Commons إذا قال جاهل لأنه جاهل أو لعدم من ينبهه قل له ما هو معنى الجاهل عند من التيمية رحمه الله تعالى تيمية لا يسمي المفرد جاهلاً او اردنا ذلك وسياتي ان شاء الله تعالى لا يسميه ماذا لا يسميه جاهلا حينئذ اذا نظلت الى هذه الاصول تضبط مذهب لتيميه رحمه الله وتعلم ان هؤلاء كذبا ياخذون ما يريدون ويتركون ما لا يوافق هواهم والنظر يكون بماذا هذا لو اردنا ان نجعل كلام لتيميه اصلا في الباب والا هو ليس باصلا لو الف الف مجلد في العذر بالجهل ما التفتني اليه ضربنا بعرض الحائط لا نترك كتاب الله تعالى وسنه نبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه على ان المتلبس بالشرك فهو مشرك ليس مسلم ثم ناخذ كلام تيميه رحمه الله في القرن السابع صح او لا هذا الاصل الذي يجب ان تعتقده ويجب ان تدين لله لله تعالى به ان الحجه انما هي في الكتاب والسنه والنظر حينئذ نكون باعتبار ماذا اننا نس فقط بكلام اهل العلم في هذه المساله بمعنى اننا نقول المتلبس بالشرك الاكبر ليس بمسلم وحينئذ نحكم عليه بالكفر في الدنيا واما الاخر فعلى التفصيل كما سبق ثم ان وافق احد قلنا هذا ليس ها ليس بحجه وانما الحجه فيما ذا في الكتاب والسنه ان وافق احد قلنا هذا القول الذي ذكرناه لسنا ماذا لسنا متفردين به بل هناك من يوجد من كلامه العلمي فيه في ذلك قال هنا واكثر فيها من النقول المكذوبه والمبتوره عن شيخ الاسلام ابن تيميه قال مكذوبه ومبتوره مكذوبه لانه قد يكذب ومبتوره بمعنى انه ماذا قد يترك شيئا يفسر كلامه رحمه الله تعالى ولذلك قد جاء بما يتعلق به كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في المقالات الخفيه وهو يفرق بين ما يتعلق بالشرك الاكبر وكذلك ما دونه من المحرمات فيشترط التعريف كما مر معنا في رساله الشيخ صالح اشتراط التعريف فيما يتعلق به المحرمات والفواحش الظاهره اذا اباحها حين اذا ان كان يعيش بين المسلمين فلا يحتاج الى تعريف واذا كان في بلد او قريه بعيده حين يحتاج الى ايله تعريف فيؤخذ هذا الكلام اشتراط التعريف فينزل فيماذا مساله الشرك الاكبر ولا شك ان هذا من من التلبيس والتدليس قال رحمه الله تعالى هنا واكثر فيها من النقول المكذوبه والمفتوره على شيخ الاسلام تيميه تصدى له ائمه العلم والهدى فالفوا الردود المطوله والمختصره في نقد شبهاته وكذلك ظللوه وبعض من كفره وبيان كذبه وافتراءه وتزويره فانجلى للناس بهذه الردود حقيقه امره وسوء مغزاه ومكره فمن من رد عليه الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابو طيب كتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل على المشركين مجادل على المشرك وثم نصوص عن الشيخ محمد رحمه الله ان من جادل على المشركين فهو فهو كافر قال وكذلك ابي كتاب اخر اسمه تاسيس التقديس كتاب اخر لي ابو الطيب وكله مطبوع ورد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بكتاب ان سماه كشف ما القاه ابليس من البهرج والتلبيس على قلب داوود بن الجريس جرجيوس في من هذا التاسيس قال هذا جدك جرجيوس سادس من اليهودي هل لي كيف وصل اليكم سياتي ان شاء الله تعالى ورد عليه ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بكتاب اوسع من الكتاب الذي بين يديك اسمه من هذا التاسيس والتقديس في كشف شبهات داوود بن جرجيوس ولكنه ما اتمه لكن فيه فوائد عظيمه ياتي ان شاء الله تعالى فتصدى لاكماله الشيخ محمود شكر الالوسي بكتاب سماه فتح المنان ورد عليه الشيخ أحمد بن عيسى بكتاب سماه الرد على شباة المستغيثين بغير الله ورد عليه كذلك علامة العراق السيد نعمان الألوسي بكتاب سماه شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان داود بن سليمان هو بن جرجيس إذن هذه كل ردود على شخص واحد كل الردود إنما تتعلق بكتابين المنحة الوهبية المنحة الوهبية وكذلك صلح الاخوان صلح الاخوان وكذلك اورد فيه 50 قولا او اكثر ليشرف سلامه تيمير رحمه الله تعالى تدل على مسالته وما شاء الله تعالى ياتي بقيه الحديث المتعلق به المقدمه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين